119. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية 111. وجوه يومئذ خاشعة 112. عاملة ناصبة 113. تصلى نارا حامية 114. تسقى من عين آنية 114. ليس لهم طعام إلا من ضريع 115. لا يسمن ولا يغني من جوع 116. وجوه يومئذ ناعمة 117. لسعيها راضية 118. في جنة عالية 114. لا تسمع فيها لاغية 115. فيها عين جارية 116. فيها سر مرفوعة 117. وأكواب ونمارق مصفوفة 119. وذرابي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 113. لست عليهم بمسيطر 114. إلا من تولى وكفر 115. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا 119. وإن علينا حسابهم.